اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 لَقَالُوا إِنَّمَا سُكْرَةَ أَبْصَارُنَا بَلْنَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ بُرُوَجَ وَزِينَ النَّهَارِ لِلْنَاظِرِينَ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 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن شيء إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء مِنَ من السماء فأسقيناكم فأسقيناكم فأسقينا وما أنتم له بخازنين وَإِنَّ لَنَحْنُ نُحِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِدِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام الآمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين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 إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمتعون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون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 لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْقَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً بَنِيَ سَجْيِلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسْبِيلِ الْمُقِيمِ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 إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها الآخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين